وأنفقوا مِمَّا رزق لكم قَبْلِ أن يأتي من قبل أن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي يأتي أحدكم للموت فيقول